أماما أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب اليوم الهدا أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق كل قانه ودكوا معاقل جند العدام الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطة له ودكوا معاقل جند العذاب أنه جلود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الغدى وأنا على الحق نمشي بهه جنودا لقدوتنا المفتدى فنحن جنود لنا غاية إلى الله قمنا لنشر الهدى وأنا على الحق نمشي مني جنودا لقدوتنا المفتدى أماما أماما أماما جنود الفدى أعد الشباب ليوم الندى إلى الحق سلطانه ودركوا معاقل جند العذا أماما أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم الندى أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودركوا معاقل جند العذا في السماء إننا أقدنا الخناصر أن نرفع سنمشي إلى الكفر في أرضه. ندك الضلال لكي نمنعك فيا دين رب السماء إننا أقدنا الخناصر أن نرفعك سنمشي إلى الكفر في أرضه ندك الضلال لكي نمنعه أماما أماما, أماما عيد الشباب ليوم النداء أعيد أعيد أعيد إلى الحقيق طاله ودكما قيلت النداء أمامن أمامن أمامن جنود الفداء عيد الشباب ليوم النداء أعيد أعيد 129. ودكوا معاقل جند العداف المنايا بأسيافنا نذيق العدو ولضى نحن نرى المجد يرنو لنا خلال السنون في وطان صروف المنايا باشيافنا نذيق العدو على ضابسنا فنحن نرى المجد يرنو لنا خلال السنون في وطان الغنا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودهكم عاقل جند العداء أماما أماما أماما جنود الفداء أعبدوا الشباب ليوم انتداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه هما قيل دند إلى النصر أن نصر أن نصر حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء إلى النصر أن نصر أن نصر حول اللواء أجمعوا قلوب الشباب ليوم الفداء. 117. أعيدوا, أعيدوا إلى الحق سلطانه 118. ودكوا معاقل جند العداء أماما أماما أماما جنود الفداء أعيدوا الشباب ليوم النداء 110. أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودبتوا معاقل جند العذا أماما أماما أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء أعيدوا, أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودبتوا معاقل جند